وَحَاسِبُوا أَنَّ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ فَعَمُوا وَخَمُوا ثُمَّ تَبَرَّأَ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُوا وَخَمُوا كَثِيرٌ مِنْهُمْ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ لَقَدْ كَثُرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ وقال النصح يا بني اسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم ان من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنه وما لقد كثر الذين قالوا ان الله نثلاث تلاثه وما من اله الا اله واحد وان لم ينته عن ما يقولون لمسن للذين كفروا منهم عذاب ال فَلَا يَسْتَوُونَ إِلَى اللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ مَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ مَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ كَلَا يَأْكُلَانِ الْقِطَامَ أَوْ كَيْفَ نُبَيِّنُ لَهُمُ الْآيَاتِ مِنْ ضَرٍّ أَنَّ يُؤْفَكُونَ قُلْ أَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَاللَّهُ